وكل مُحدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار ثم يا عباد الله إن الإنسان في الدنيا يتذوق الحلاوة الحسية بلسانه ويجد لها لدَّة وهذه اللدَّة والحلاوة الحسية يا عباد الله يجدها المؤمن والكافر إلا أن في الدنيا حلاوةً معنوية لا يجدها إلا المؤمن يجدها بقلبه فيمتلئ قلبه سعادةً وانشراحًا وسرورًا تلك الحلاوة يا عباد الله أحلى وأعلى من الحلاوة الحسية لا تدانيها حلاوة العسل والسكر ولو جمعت إنها حلاوة الإيمان فالإيمان قولًا واعتقادًا وعملًا له حلاوةٌ يا عباد الله تُخالِقُ القلب وتسكنُ القلب وتطيبُ بها الحياة إلا أن هذه الحلاوة لا يستشعرها حق الاستشعار ولا تكمُل سعادةُ المؤمن بها إلا إذا اتصفَ بصفات ثلاث بيَّنها نبيُّنا بينها نبينا صلى الله عليه وسلم فعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث من كن في وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احبا اليه مما سواه وما يحب المر لا يحبه الا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار وفي رواية عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد المرء حلاوة الإيمان حتى يحب الرجل حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله وحتى أن يكره أن يُقذَفَ في النار أحبُّ إليه من أن يرجع إلى الكُفر بعد إذ أنقذه الله وحتى أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما صفاتٌ ثلاثٌ يا عباد الله من حقَّقهن وجد لذة الإيمان وسعادة الإيمان وانشرح صدره أولُها أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما حب الله عز وجل فوق كل حب وإليه يرجع كل حب مشروع والذين آمنوا أشدُّ حبًّا لله وحبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيءٍ في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وحب النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله حب لله عز وجل ولا يجوز أبداً وأن يكون حُبَّا مع الله سبحانه وتعالى والفرق بينهما يا عباد الله أن حب النبي صلى الله عليه وسلم لله هو أن تُحِبَّه يا عبد الله لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شرَّفه الله عز وجل بالرسالة وأن, وأن وأن لا ترضى أن يُنالَ بسوءٍ أبدا ولا بكلمةٍ أبدا وأن تغار عليه وأن تُثبِتَ له كل ما جعله الله عز وجل له أما الحُبُّ الممنوع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله فهو أن تجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يجعله الله له أو أن تصرف له شيئا مما لله سبحانه وتعالى بزعم انك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واضرب لكم عباد الله مثلا يتضح به المعنى ففي موت النبي صلى الله عليه وسلم المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لله المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحب المشروع يعتقد انه صلى الله عليه وسلم كما يموت الناس وأنه مقبور في قبره إلا أنه صلى الله عليه وسلم لا تأكل الأرض جسده أبدا وأنه صلى الله عليه وسلم تبلغه صلاتنا عليه وأنه صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه أحد ردَّ الله إليه روحه حتى يردَّ عليه السلام وأنه صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره حتى يبعثه الله عز وجل أما المحب للنبي صلى الله عليه وسلم حبا غير مشروع فقد يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمُت وأنه حي لا يموت والعياذ بالله أو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره ويخالط الناس ويحضر مجالس الذكر وغير ذلك من الصفات التي لم يأت بها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا غلو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومحال أن يفعل المحب ما نهى عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم من الغُلو فينبغي عليك يا عبد الله أن تُحِبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لله سبحانه وتعالى وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم من اعظم علاماته ان تقدم محبوب الله على كل محبوب وان تقدم محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل محبوب وان تقدم مطلوب الله تعالى على كل مطلوب وان تقدم مطلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مطلوب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 حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين والصفة الثانية يا عبد الله أن تحب المرء لا تحبه إلا لله ديننا يا عباد الله دين القلوب دين المحبة فالحب في الله عز وجل والحب لله عز وجل له منزلة عظيمة وفضيلة كريمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامه اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في وإنك يا عبد الله إنك يا عبد الله إذا أحببت العبد لله سبحانه وتعالى فقد استكملت الإيمان فالحب في الله والحب لله عز وجل له منزلة عظيمة الحب لله يا عبد الله أن تحب العبد لما يحبه الله عز وجل أن تحب العبد لدينه وصلاحه لا يزداد هذا الحب إلا لله ولا ينقص إلا لله سبحانه وتعالى لا تزيده الدنيا ولا تنقصه الدنيا لا يزيده قرب ولا ينقصه بعد لأنه لله سبحانه وتعالى وهذا الحب يا عباد الله يحتاج أن يُغذَّى بما يُنثبِّته وينمِّيه بالأقوال الرائقة والأفعال الصادقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تُؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا أولا أدُلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشُ السلام بينكم ويقولُ صلى الله عليه وسلم إذا أحبَّ أحدكم أخاه فليُعلمه أنه يحبُّه وفي الحديث الذي ذكرناه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول وجبت محبَّتي للمتحابين في. والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في وإنك يا عبد الله اذا تاملت هذا الحديث وجدت الثلاثه الاخيره تقوي الحب في الله وتثبت الحب في الله فالمجالسه في الله والتزاور في الله والانفاق على الاحبه في الله سبب للمحبه وزيادتها وتثبيتها فالحب في الله يا عباد الله لا بد له من اقوال صادقه واعمال صادقه يزداد بها ويثبت بها وهنيا ونعيما للمتحابين في الله سبحانه وتعالى والصفه الثالثه يا عباد الله أن يكره العبد، أن يعود في الكفر، كما يكره أن يُقذَف في النار، وهذا يا عباد الله، يدخل فيه ثلاثة أصناف، أما أولهم، فمن كان كافرًا ثم أنقذه الله من الكفر، وأنعم الله عليه بالإيمان، فهو يُبغِض الكفر بغضًا شديدًا، ويُحِبُّ الإيمان حُبًا شديدًا، ويكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذَف في النار الحامية وأما الثاني يا عباد الله فهو من كان من أمثالكم أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام فولد مسلما وعاش مسلما وهو يكره الكفر ويبغذ الكافرين يبرأ إلى الله من الشرك ويبرأ إلى الله من المشركين ويكره أن يعاد إلى الكفر كما يكره أن يُقدف في النار وأما الثالث يا عباد الله فهو العبد المذنب الذي كان يفعل معاصي كبيرة ثم أنعم الله عز وجل عليه فتاب من تلك المعاصي وأقلع عنها وهو الآن يكرهها ويُبغِظها ويكره أن يعود فيها كما يكره أن يقذف في النار فكل هؤلاء يا عباد الله يدخلون في هذه الصفة الكريمة وأن يكره أن, يق... أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يُقذَف في النار فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن دينكم دين القلوب ليس دين كثرة الكلام ليس دين التجمُّل بلا شيء في القلب وإنما هو دين القلوب يا عباد الله فتأمَّلوا قلوبهم وحاسبوا أنفسكم وتدبروا أين أنتم من هذه الصفات بالصدق والعمل لا بالتمني والتحلي من غير أن يصدق ذلك العمل أين أنتم من حبكم لله وحبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنتم من حبكم للمؤمنين أين أنتم؟ من بغضكم للكفر والكفار وبغضكم للمعاصي وبغضكم أن تكونوا من أهلها تأملوا عباد الله وتدبروا وجاهدوا أنفسكم واحرصوا على أن تكونوا من أهل هذه الصفات لتكونوا من أهل السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم وأستغفر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 إن المرأة المؤمنة، الديِّنة، الصيِّنة، العفيفة الطاهرة لها, نصيبة، لها نصيب من الحلاوة المعنويَّة في الدنيا لا يُشارِكُها فيه غيرها وذلك لعظيم منزلتها وعظيم أثرها في المُجتمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرتُ أحدًا أن يسجُد لأحد لأمرتُ المرأة أن تسجُد لزوجها من عظم حقه عليها ولا تجد امرأةٌ حلاوةَ الإيمان حتى تؤدي حق زوجها نعم يا عباد الله إن المرأة المؤمنة التي تطيع الله عز وجل وتطيعُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه المرأة تعلم أن من الواجبات عليها أن تؤدي حق زوجها وأن تطيعه في غير معصية الله عز وجل وفي غير الضرر فإذا أمرها بما ليس فيه معصية ولا ضرر ظاهرا فيه فإنه يجب عليها أن تطيع. فإذا, فإذا فعلت ذلك يا عباد الله وجدت حلاوة الإيمان فكانت في الدنيا في جنه وسعاده ونعيم وهناء وسرور والله يا عباد الله والله يا الله ان الأسر لا تستقر ولا يستقيم حالها حتى يؤدي كل واحد من الزوجين حق صاحبه طاعة لله سبحانه وتعالى وان قيام المراه بحق زوجها عليها لا لأعظم تأثيرا وأكبر تأثيرا في الحياة الزوجية والمرأة المؤمنة يا عباد الله إذا فعلت هذا كانت في الجنة يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئتِي كم نحن يا عباد الله بحاجةٍ إلى هذه المرأة الدينة المتعبِّدة المحافظة على الصلاة والصيام المحافظة على فرجها المُحافِظة على أسباب حِفظ فرجها فهي متحَجِّبة متسَتِّرة لا تُبدي زينتَها لا تُبدي زينتَها ولا تمُدُّ بصرها إلى ما حرَّم الله عز وجل وتحفَظُ فرجها من أن يُنالَ بسوء من قريبٍ أو بعيد وأن تطيع زوجها لتستقيم الحياة وتستقيم الأُسر فالله أكبر أيتها المرأة المؤمنة إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لك هذا النصيب من الحلاوة الإيمانية فتمسكي به وإياك يا أختاء أن تُفَرِّط فيه أو تُضِيعيه ثم أعلموا عباد الله أن الله عز وجل أمرنا بأمرٍ عظيمٍ شريف بدأ فيه بنفسه ثم ثنَّى بملائكته فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليَّ صلاةً واحدة صلى الله عليه بها عشرا فأكثروا عباد الله من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيبوا حياتكم بهذا فإنه من أعظم القربات التي تتقربون بها إلى الله عز وجل فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابه أجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا من المرضيين اللهم اجعلنا من المرضيين اللهم اجعلنا من المرضيين اللهم انا قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضه عظيمه من فرائضك اللهم فرض عنا أجمعين اللهم فرض عنا اجمعين اللهم فرج عنا اجمعين اللهم اعتق رقابنا اجمعين من النار يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا اجمعين من النار رب العالمين اللهم اعتق رقابنا اجمعين من النار رب العالمين الله اللهم واجعلنا ممن يتزاورون في الجنة يا رب العالمين اللهم واجعلنا ممن يتزاورون في الجنه يا رب العالمين اللهم واجعلنا ممن يتزاورون في الجنه يا رب العالمين اللهم اجمعنا ووالدينا وأهلنا واحبابنا في الفردوس الاعلى أجمعين اللهم اكتبنا من أهل الجنة اجمعين يا رب العالمين اللهم حرم أجسادنا على النار اللهم حرم اجسادنا على النار اللهم حرم اجسادنا على النار اللهم اجعلنا من المتحابين فيك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المتحابين فيك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المتحابين فيك يا رب العالمين اللهم هيئ لنا اس... الاجتماع واعدنا من الفرقه يا العالمين اللهم هيئ لنا الاجتماع واعدنا من الفرقه يا رب العالمين اللهم هيئ لنا الاجتماع واعدنا من الفرقه يا رب العالمين اللهم اللهم طهر قلوبنا من الحقد والحسد يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من الحقد والحسد يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من الحقد والحسد رب العالمين اللهم اجعلنا مباركين يا رب العالمين اللهم اجعلنا مباركين يا رب العالمين اللهم بارك لنا في اعمارنا اللهم بارك لنا في اجسادنا اللهم بارك لنا في عافيتنا اللهم بارك لنا في اعمالنا اللهم بارك ومارك لنا في ذرياتنا اللهم بارك لنا في بيوتنا اللهم بارك لنا في جيراننا اللهم بارك لنا في بلادنا اللهم بارك لنا في ولاه أمرنا يا رب العالمين اللهم وفق ولاه امرنا لما تحب وترضى اللهم وفق ولاه امرنا لما تحب وترضى اللهم وفق ولاه, أمرنا لما, تحب اللهم ولاة أمرنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من خير الرعيه واجعل ولاتنا من خير الولايات في هذا الزمان يا رب العالمين اللهم يا ربنا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا ان تكرمنا بان نحب للمسلمين ما نحب لانفسنا يا رب العالمين اللهم أنزل الأمن في ديار المسلمين يا رب العالمين اللهم انزل الامن في ديار المسلمين يا العالمين اللهم انزل الامن في ديار المسلمين يا العالمين اللهم اهد المسلمين اللهم اهدي ضال المسلمين يا رب العالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقينا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون